اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد عنك سجن تفسير كتاب القران الكريم قال درسنا نوناغه من سوره الحاقه سوره الحاقه وسوره مكيه و اي قاضي سامع عالده صورك مكه اي كان بكين وعقيدتها قيامها اي اتنبا اي انارث يبعثه اي رساله اي قرانك اي قيكوده وعقائدك اه بسم الله اللهم بي انسك بلاونه سوره الله هو سو الرحمن ان حرست الله رمتك الله سوء الرحيم إن حريسي سيقارسي حدو الدون وخلقكي سكمدع الحاقة مد سبيدي وحياليه تتكى قبل انكرين من البعث والحصاب والجزائي ما نحيئها تي الحاقة مد ما انكر من البعث والحصاب والجزاء وَمَا أَدْرَاكَ مَحَاكُوا أُبَيْسِيَيُمَّا وَحَأَيْطَهِ أَلْحَاقَةُ أَلْمُحِقَّةُ مِدَّا الصُّبَيْضَةُ مَا أُنْكِرًا مِنَ الْبَعْثِ وَالْحِصَابِ وَالْجَزَائِرِ كذبت ويت باندو إلهي لثمود رير ثمود وعاد رير عاب نواب باني يا سيدو قيامائق فأما ثمود فأوهلكو وحالكوهالاقي بالضاقية قيلة بي حد جدبتي وعما عاد غير عاد فأوهلكو وحالكوهالاقي بالريح بضي شاسو صار صار, صار قرار علينا إيسا بضي شاسو عاتية مضح أدقى حق صحونا إيضا بضي شاسو عاتية عدق عيات شديدة أيها اللووهالاقي سخرها باباي شاس ليه وهو قصليد عليهم غير عاد كركم ليه وهو قصليد سبع ليال تطربها بين ايو ثمانيه ايام سدت مالن هبنوا يا مالمها سو قسوما لو كنت حاضرا عذاب احال يا ابن الوقت يا سوق القوم قومك غالبه في ها في تلك الايام والليالي حانداث يا مال ما حسبه اياه اركيده سرعه حال ايهم كوا للقد كانهم حال لم يدي هنا ارك الى اعجاز النخل جيت بعدي فحال ترى ما ارتقى اللهم غير ارقام وارقام من باقيات من ضعفه باقيه كوهرطي وجاء فرعون فرعوايم اي ومن ضقي قبله فرعون ارتيسكو سغنابن اي المعطفكات عليهم كي جنب اسمي في قلبي او قبسنات اي لي ما دين فعصوا وحي عاصيين رسول ربهم ربك ورسولك وصوت دهره فاقضنا فاقضهم رب جودع قبضي الهيري اخذتن قباشو قباشدا سرابيه ارق ان انه حَمَلْنَاكُمْ وَآبَاءَكُمْ قَادِمًا أي حَمَلْنَا آبَاءَكُمْ أَبَيْلْكِنَ قَادِمًا فِي شَهْرِيَّتِ دُونْتِ سَخْمَيْدَانْ قَادِمْ لِنَجْعَلَ غَا دُونْتَ إِنَّنْ كَبِ نُدَرادِ لَا كُمِ دِينْ كَانِن كِيبِ نُدَثْكِيرَتَنْ وَانِن وَوَقْعِي غَا الْحِفْظَ دُونْتَ إلهي وإنه سبحانه وتعالى الحصورة دانكو بالله اسم من أسماء يوم القيامة الحاقة واسم من أسماء يوم القيامة القارعة واسم من أسماء يوم القيامة إلا أصدر ملاكب قرآن كالله أبوشي قيامها مقا عيبانان ما قنقر من البعث والحساب والجزاء ومت حقيقية هذا صبع هذا وحي قالوا هنكرين اه, اه انت اللي صوبحي والحسابي واللي صبع المريو حقيقة النقل تأويل كي قرآن كالأرك وحي قرآن كوشيغي يا حقيقة يا فعلا له أركا ومت دار رنتا صبع هذا دا. الرنتي دار مرك آد إلى هاي إلى وعير الحاقة مد سبيد أي ما أنكرا من البعث والحصاب والجزاء ما محيحة الحاقة مد سبيد وما أدراك محاكل ويسيي ما وحأتها الحاقة مد سبيد ما أنكرا من البعث والحصاب والجزاء إلهي وإنس سبحانه وتعالى أرمت إلى وينين أو وينين أيها أيها صدى صحاب رأي إلى وحيد سبحانه كذبت وين بين ذي ثمود غير ثمود وعاد غير آد بالقارعة من ذي قلوب تجراعي ذي التي تقرأ القلوب بشدائدها بش بش بش وأهوالها midba qolur ta gara ceydo qof walbahu gariirayo markay dhacdo taas ay beeniyeen maxaa ka dhacay way markay beeliye ila u hayri subhana fa anna sayud rirs mutniya fa ulk walla halaagay bi taqiyati qayladi u had gudtay lagu halaagay bi taqiyatin lama maamala lagu fasira inay tahay aadaadku lagu wa qayladi malaga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 واما عاد غير عاد لكن الا لتهده عاقبتي ساسا ظاهره فتق عاد ما واخا لا شيغي عاقبتي lugu halagay oo ka danbeeyah wama u aadu غير عاد amma ayi qadambii lugu halagay waara la soo sheegay kadiba sa'udu wa hadu فاعولك وحلقوها لابو الهله الى الريح باباي باباي شاسو صار صار صار ساري كرارا ليل تتوب خد بصوداينيدا او خوج اي قصط ضواك كيريو سقطك اي سقطو سوط قيرو ايا كيريداي كي باباي شاس لو اهلقه لو ديراي باباي شاسو, دي شاسو اي تي اتك ادق او إله وعيوه سبحانه سخرها دبيشاس إلهي وقص صليضي عليهم غير عد كركود سخرها أي صلتها عليهم وأرسلها عليه لما أسمعنا المفصلين تقفصنا أرسلها أي صلتها قال إيساله معنى إله وعيوه سبحانه سخرها دبيشاس إلهي وقص صليضي عليهم رئير اذكر كده سبع الليال طب درهبين وثمانية ايام ايش دات مال حبين نضع يمال مها صوح وصوما اسرع عصرن قال القؤن اللحين نصيرين يرق فترى وعاد لو كنت حاضره ده توقي لهذه وقت قص انتهت كنت حاضره فترى وعاد لو كنت حاضره القوم القوم كي أرير عاد أها وهذا أركي دي فيها في تلك الأيام والليالي هذا النباس يمع المحاس بحيث أن أركي دي صرع حال أيهي كوان للك دي أيضا ما يدوها الدات السن حال أيهي وشاق الصريع أيضا للك دي كأنهم حالي لمدهين أركي نخل جيرت مراد يال جريد دود geetimire diyal kaso khaawiye timbaaday geetimire kasalkiis waan dheeliyay fiir aad baas utaare ahayee babay sunto turto haywalo u turto ay ay agambe u soo ridayda markaas intaas madaxa u horo u guwaye markaas waxa soo haray qofki intii ka wadaa oo aad muduggeen geetimire ah selkis aad mudu ila ruuhu لهم غير عاد مو أرقتا من باقية تين من أي بائفة تن باقية من تواصلو وهو ترى نفعول كده باقية بو فهل ترى مو أرقتا لهم غير عاد مين باقية تين أي باقية تين باقية اللوح قبلا نام بائفة باقية تن كو كهرتي أما نفسا باقية تن حل نفسه كهرتي ما رقتا سكتا كوهر ما يولي الوحيد سبحانه وجاء فرعون فرعون وعينه إياه وانتقه قبله أسئله تسكوصه بنابين إياه والمؤتفكات مجالوه ينكي قوم الله بالخادئة بالفعلة الخادئة أرنتي قفسني ذي لهم فعلة يا فعلة لببوكو بنام فعلة ومستر المرة فعلة ومستر المرة لببوكو بنام وحي ليمادن بالخاضيه بالفعله الخاضئه قابكي او جفسن او اه وحوين تكذيب الرسل رسل شيء له الا بيني وي وحوين ارينتك جفسنيت وايليمادن وتكذيبهم الرسل اما سيسيد حافظ كيري وهي تكذيب بما انزل الله الا ويسر الله سيما يوم رسله وحا او قف سنير اي لي مادين او اه التكذيب بماء الزلالة فاسم لي مادين محاق محاق شعي محاق الى وعير سبحانه فعصوا وي رسول ربهم ربي قد ارقوا اصوات ديري فاخدهم ربي قد اه قبطي اخذتا قبشوا قبشوا باسوا رابية قبشوا الشديد اه سبحانه وتعالى عقاب أباك أيو ربكو قبطي إلهي وإنه سبحانه وتعالى وقال نوشيق إياه وحي إلهي بنيي فرسول شيسي بنييي كوتمتي سي بنييي ولا إريب قولي إنتبت بعد دي إيماني كبت بعد دي بمان بن آدم كبول ككور كيسا كننو ضد إيمان كبت hay hey, ka na nabiyulla ibnuhu iyaduriyadis dhamaan taasi ka socdayda ku badbaaday imaan markii oo qowmunu ay la in alla ku manta jooga awa ma kashal ilaahi kugu badbaadiye iimaan maanta ina rabbigaa kuku kufridaa wa abal ka wa kufra wa kufri kufri ladul inna annaka lamma daqal maa bihi medde ka inna annakum lamma dagal ma'u bihum rakay ke hududaka gudbeen khamalnakum wa in qadmai ay khamalna abaakum wa antum fi asladihim wa in qadmai ayri abyain kin qadmai idinkum aygada dabarkooda ku jirteen oo ka dib ka far'antum fil chariyati doontii socdayda ugu qadnay waxaan in kugu qadnay linajala ha دون تاسعنا نكاد لكم تلك الصفينة اما سيطل لنجعلها تلك الفعلة ارنتاس ان صمينا نكاد لا بأس اللوح هذا لنجعلها دون تاسعنا نكاد اما تلك الفعلة ارنتاس ان صمينا نقع من انجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين مؤمنين تي انبتبادلني قال ان هلاكي ina qadbigna la kuma idinka in kaga dhigno tidkiratan weeno oo wa taciyaha ay weelaydo xifido udunu waaxiyatu dakkuhu wariida big iska qolfo lama marabe big oo aqal iyo faham leh oo wax maqa shakh inay weelaydo oo la jiraa adun kaadan mara ilaahay ka dhahiree intii ku kufriday kaliya wuxuu soo reeb intii او اي متنه هم بارتا رکھتو تاسو اخ waxaa nagu badbeeda iima waxana nagu halagsama kufr iyee ilahi oo laga cabal ka baxo subhanahu wa ta'ala qala ta ala ilahi huwiri faydanu في marka allah fuf fo fi suri bunka nafqatu afuf afuf bis wahidat karidena ala humilat alard او فدوك تالت بربوريوه دكتن بربورين بربورين تو واحدة تنكلي قيدة في يومئذ مالنكاس وقعت الواقعة مدى بعيدو قيامها هات اياتنا وانشقت السماء سمدنا الواد لله مالنكاس فهي سمدو وهيه توامدت الحسن يومئذ مالنكاس والملك ملك بمانتيس على أرجائها سمدت بنعيده وكسونادي ويحمل وحانا قاذي عرش ربك ربك عرش جيسي فوقهم لا اكتكر كذا عال وكسو بيه يومئذ ما لنكاس ثمانية سداد يومئذ ما لنكاس تم ردون وحان اللي ننبند يومئذ ما لنكاس تم ردون وحان اللي ننبند بها على عالم السر والنجوى احكوا وحق قرصونيه وحلو كوريو انت بكا على رين بطيقا منكم حقينا حالك اهت خافيتن ارين قرصون رب العالمين و Ja naftatka, sabbik on kadi, kui ta on halkan, naftatabun, ta on meta. Ja ma olen maal, kui ta on saanud, ta on saanud, ta on saanud. Naftatabun, ta on saanud, ta on saanud, ta on saanud, ta on لا باس وا انت ادونك و خي لو دمهين هي وي كدي ما كان ما خذا لو سو بخايو ميدا سا دعيدا اياتا لمي باس في في صور بونكا نفقه هل مرق في مقره واحده كير النفط علينا مستر مرحاء واحده معناها محله وبسي ادكينه يا وحا لوو سي ادكينه لان ان الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج الى تكراره وحوين امرك عليه لما كان في كره اتكسور جيسه كرتماله سسر دين ما الله بركه حلمر لوو ضوفتو ادواما وري وما باهم يلو خيري اه وما امرنا الا واحدة Halma, lukunu, fantama, laua, soba, jalma. Ira, ujri, surħana, faedannu, feta, marka, laafu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, بور بو ريمتو واحد تنكل كده ضمان دولكي ولا بدليه بورها ولا تترريا بولكه ولا كلجيدهيه دولكه لغو بدليه او اقومده لغو حسابينه الى وحي سبحانه فيومئذ النار انكص وقعت الواقعه مدي بعيداي قيا اه قيامه اي قامت القيامه وي مدي قيامه اي قعهه إلى وعيد سبحانه وانشقت السماء سمد روار دلد الله أيضا مال كاسي سمد واحد فحطف وقعت الواقعة ومستقبل المركز وانشقت السماء السمد روار دلد الله أيضا فهي سمد يومي المال كاسوهية ومت الحسن الضعيفة ودلد الله البابي أيضا موضيّر وفتحة السماء فكانت أبواغا كالبابين مقل أيضاً إلى وحير سبحانه والملك الملك الملك المنتيس والكينسي ملائكتي وطلعي اللي رجي دوا عمرك والملك الملك المنتيس على إرجائها أي على النواحيها سمدك نعيلي لكسكنا دي دين هلك سيكدها ونيا ضدكي ويحنل وحاقا دي عرش ربك ربك عرش فوقهم ملاعب تكرقوا دخال عرشك وقصنا يوم إذن مالك أصبح عرشك قاضية الثمانية الثمانية الثمانية سيدات قاضية سيدات دوما سيدات مالكا سيدات قوحوظة إلهة قرمية لكن أحد أقول في المتصارة عجيبها نبي نصوبان صلى الله عليه وسلم حديث ابن داود أوريه من حديث الجابر بن عبد الله حافظه نحل كان قوكياني وخبير ما بلبو وذنا لي انو حديث عن ملائكه من ملائكه الله من حملات العرش وحالقي قولا دو الى هي يفصحاي وي وحالقي رمو او ان كشيكيو حول ما او ملائكه الى هي اسئله متول ان كشيكيو ان بين شحمه اذنه الى عاتقه مصيره 700 عام وعلى رسولكم صلى الله عليه وسلم مالغاز بكتب ميش الشيء الاحسن او دومر على تطهرطان شحم كل قدر وهلكت بكتب ميشي راسك يا ناس غرقك علامه how will we come away we affect is balaqida meesha dagta u jilaysan taahay iyana meesha as deekta Allah taala saarto thogobob bokol oo saroonkiloo saxba u dhaxay oo faras dheeleeyo u socdo ama subir haareeyo u socdo intaas uu u dhaxay inta intiis ka laa tamarta malakaas ilaahay kriya soo neekar waxa ka baro aadamku ay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 إله هو قوير سبحانه يوم عيد ماركاس تضرون والله من بندقا وحا لايمين بن بندقا على عالم سر والنجوى وهي قرصناي وقرصتين وهي هوس لوغو فقي وحمو قده إله هو اسكوميت ايو طاين وحا قرصون لا رك لا تخفى واحد قول, قول قول قول قول واحد قول آدتك هذا الشيء فعل آدتك سميدين مال نبدي ايام مال موقت واحد كو سميدين هالشيء قرصون بي سهلتك ردد وقوك انا قولك عمر بن الخضاب اي ابن عبي الدنيا وقو ولي اي ابن حسنة ان عمر بن الخضاب وليه تري انفسكم قبل ان تحاسبوا ان تالين حسابين اس حسابين وزنوا انفسكم قبل ان تزنوا نفسي من ميزان بلادهم ماشي عكس كنسقمتها ايمان كاغضاعهابا بل معاصي دا با يا غلط كا بل ميزان فايناه اخف عليكم في الحساب قد ان تحاسب انفسكم اليوم ان انتم نفسي نحسابا وهي تفودت بدنا بيد الريح الصاطعه وتزينوا للعرض الاكبر اسقوا روحيه واسكون نظيفيا و الذنوب تيمعاصي اسك ظاهره باندي غوين او ربي لين باندي غا يوم ايدن تعرضون لا تخفى منكم آل من قودي اودي من اوتي قف الا قفكي لسيو fa yaqulu ruhdih thona ha ummu khayya kitabiy kitabkayga iqra iqriya kitabiy kitabkayga iqriya inni aniga Varantu wa han yaqini aybuka markan anni aniga mulak mit lakulmay inan ahay hisabiy hisabkayga fa huwa qad kasmidi telgay se fi ishatin qaab nalaat ayu kusnaanaya qaab nalaat ka so raadiyatin mardiyatin haali lagiyee ti chamatri chana bihde ayu kusnaanaya channaasu aaliyatil sarraida wudufuha channaasu mirah lagat quranaiya deeriye ti channaasu wudufuha mirah lagat quranaiya deeriye فيقال لهم وحال اولئك كلو هنا واشربوا عاده اكلا وشربا انطال يحدتان هليئ ان هم جري مرل بما عمل كي سببت سكرا اكلو اكلتهم اكثر مرتين في الايام مالمه تحددوا اكثر مرتين مالمه الخاليه تتهي الى وين Vatka, lagassi, donna manintaski, jane, ilehi, lobban, nigo. Vatka, sunna vaad, dokki, seda ajada, alla kuhede, udi, erikõrvege, samka, udi, ilehi, war bush aan garay arq war imtihan keya kubaasay arq war natiijeeyay arq markaas soo sheegayo leey aniga markan aduunka joogay ayaan yaqin sara in hisaabuga bambaydo wa usoo dir garoobay ilahi weena qulee khu kunna la adara qab noolay turhalikay oo ay sabdhi gariin qof jana galay inu sirabay yar noolashada wax اما انت سأطلب ايها قاعدة واحكا استطعقوا لبصدوه واللغة الالي و الله حقل بكيسو ربط ربط اي امه دانا والله سينا الهو حيري سبحانه فانما من اوتي كتابه تفعل لقفك كتاب كيسا لغا سيئو بيمينه جعنتي سميدك تأه فيقولوا وخده طورا ها ام هايا اقرأوا اقرية كتابية كتابكي حا ام يا اقرا وعيا كتابيا كنتنسخيه ها ام اي خذوه هيا كتابيا كتابك ايقرا اقرع كتابيا كتابك اني اني انا ملاكن متل اقول ما انا محي حسابي احسابك ان حسابي اغدام بيضه ايان يقنصنا واسود ديار جروبي فبنو اقولي الهو عري سبحانه فهو قفكك انت ملتا كتابك يسال لجاسي في عيشة قابنو رلاب قصونانا عيشة ومثل الهيئة اي حالة عيش وهيئة حصروي حاضية في عيشه قد نول له على اي حاله نول حاله راضيه مرضيه حال اللي هي او قفك كو سغان قالي كي هي او واحد يا ما جيرو او, أو دلبن يسلي يا كوس يا دينا ما تشرو الى هو كبير سبحانه راضي في جنات 찬나 ايو 코스나베 찬나 라수 아히야틴 서라이다 마카난 와만질테 찬나 에스 서라이다 حقم ما كان 찬나 ضوا 서라이다 وانارته هو세다 حق الدرج اهانا نلول صعوي wudufu a channaso qudufu miraha laquran ya deeni tu mitu eitay o ku jire diyar san o asaga asri abeyan lawu tala galay hadu hadu u halat كُلُوا واشرَبُوا أي فَيُقَالُ اللَّهُ عَلُوا لَيَهِ كُلُوا القُنَى واشرَبُوا هذا هنيئًا أي أكلًا وشُرُبًا أنيطان يا أبيتان هنيئًا هُمْ بُرِمَهْلِهِ أي صائقة وأن انتظر هذي معان تغيب مشكلتنا كان لنا قادم واحد سنة فرحة قد تقول وصاح لكن انتظر أيدي هذي حرار تغيب ومعي أذك تغيب oo aan naftu rabi saacid maahro waqtii meedahan guriga maray meen si kastaba haa ummaanaatay aad dii u raa iska dambeeyay hatta taas leela aan aqarash badan wiiraa marka cuntadu wiiraa intaas bihi kini maah kini maah waxaa weel waxaa la qeeyday oo naftaku yasiin ee waxaa weelayaan waan maah mesh ugu dambeeyay wax walay soo ka dambeeyana male oo daba socda haa karash هنيئاً وهو يمعانسي ونفتك راحي يا سيدوه هنيئاً وهنجر المرء اللي هو صعبها بمعصر قفيريه قف والبعض عمل كيسا السببه بالمقرية تعطيه وإنك في أنت قرآن كيسا السببه كان هذا السببه لكن كان هذا يعمل كيسلامك كا كان هذا يعمل كيسلامك ما قلت نصوبا صلى الله عليه وسلم وقلت شيئا لا يدخل أحد بعمله على الجنة قف عمل كيسا جنة قليلاً مجموعاً القرآن كانت مثل الالهي يسأل ربطان قليلاً وهو يدخل جنة عمل على اللقاء لا يدخل أحد بعمله على لا يدخل جنة أحد بعمله بعد كل شيء إيا بما أسلفتم بعد كل شيء على رب العط نبدأ ميتلوع السببيه شقله اسمع بعضا من كلت في حديثك وبدليه معنيه بوايطه هاي جناده يا عملك سلامه ا ما جرى قفله مع كرام جناده هاو مچ مچ سانسويه ايوق او لاغاغداي او جناده او اسلي اغيه وعوة والسببية وحو معنى أن يكون هذا الشباب وهذا الشباب هو الإيمان لعمك الصالح سيدة سموية سيدة سيدة اللقين مايو عم وعب مع ذلك الشقيسان والسكة كاسية تسبب همئة من مرنقونا قفك قلب ريوب كالدلين لكن فيه أيضا عمل كعب سمايدي أوسان شعب اللقين ماداما تسبب اللقين إلا وحولي عمل كعبية السبب وهو كحن وكحن وصور الشقيسات حم لماذا تقول فرحة أولئك؟ بلئة إلهية رحمة ديسة يا فضل جيسة إلى أحيان سبحانه كُلُّه أي فأي قال الله وحبه لأيه كُلُهُونَ واشرَبُوا عبا هنيئًا أكلًا وشربًا هنيئًا عبتان هنيئًا هم قُلِمَرْلَا بما كي سبب تسكول أنا أوكو عبا أسلفتم أطهار مريضان ورأوا في الأيام المعلمي المعلمي الخالية تلتقي أو الدون كاكوسة سمايدان عَلَى تَعَالَى إِلَٰهُ الْعَرِشِ وَأَنَّ مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ قَفَّ الْقَفَّ كِتَابِهِ يَصْلَغَسِيهِ بِشِمَالِهِ جَعَنْتِ سَبِّحِ ضَاءَ فَيَقُولُ حُبُّهُ طَارَا يَا لَيْتَنِي شَن, شن لَيْتَ يَدِي لَمْ أُعْطَاهُ بَلْ لَسِيَ لَهِنْ كِتَابِيَ كِتَابَ وَلَمْ أَدْرِ يا ليتها بما سبي دونك انت سو بنتي شان كانت حبايب بما شاء الله سواها له القضيه مد الجويده لحياتنا الشهيده ما اغنى من هو يضيق عمي حقيقه ماليه مالكيدي حالك و باب و وهرك سمي اني حقيقه سلطانيه اوديدي يقال لخزنه ملايكة جهنمه قصد وحو انفرهي يالك إذا وحل اليه يهل خذوه قد تطفكان فقلوه غعمه اي قورتا كتينات اسكوله حرة ثم الححيمة ثم صلوه جريه الححيمة نارتا الححيمة جريه ثم مركز جريدان كي قدال فسلوكوه جريه في سلسلة من سلسلات, سلسلات جليله سلسله ذاو الذرع غضن كيده صدعوا الذراع تذوات بالذل وياي دم دي وكانوا كانوا كان ادون كواها لا يؤمنون ان صم ايسمع بالله الله الله العظيم وين كبران ولا يحض انس رجين على طعام المسكين على إطعام المسكين مسكين كاللقود تيسى فليس له اليوم ما أنت أمسكنا ها هنا حال كان وقيامها حميم قرابة واخترة حميم قف قرابة واخترة ولا دعام أمتنا أمسكنا إلا من غسليل عرم أهل مار أمهان عرم كاسر لا يأكله أي صنقن إلا الخاضرون ذاتك الدنبابي معهنة إلهي وإن سبحانه وتعالى ما ركونا هذا هو رميات ذاتك سببتي في ريه بذاتك الليباني كريم معهن سببتي في الليباني بما أسلفتم في الأيام الخالية حدنا إلهي وإن سبحانه وتعالى ذاتك قصارب دونة إيا سببتي في قصارب دونة والفيري الرحمة الإلهي امتحان صد الله حتى يحتلوسي شيئا وامتحانك آخر وَحْكَسْتَنْسِلَيْهِ الْغُوشِعِ سي آذان إله يأتي سيدرداره جهيل إلهي هو ينا إتكن عن وجرته قفره جرحة جهلا ما تحكى بطمع إلهي إلا كان جرحلا أو قفره إلهي إلهي أنه وحده كمضمت مياه مياه الله عدردارته وحال رسول شالله صوت ديره اي كتب تلوي صوته جهي وعددك آخرين سنقات إلهي كهيل آه رسول المباشرين والمندرين لي الله يكون للناس على الله توجد وخغلون دصل بيري marka waxaa sheegin qof taa quwada umudtiya baakee nu'maro umudana ya amalkeena iyo waxaa la sheegin mid walba oo ku moota ha nu'maro umudana ya sabrku ku moota quwada umudana ya sabartu قال تعالى الوحيري وعننا من اوتية كتابه قف الله قفك كتاب كيسا لغا سييو اللوغة ديبو بشماله قانت بنحضا ووليب انتقراء اللوغش بيبنحضا من وراء ظهريا لغا سينا وعما من اوتي الكتاب اوقف الله اوقف كتابي سالغاسيو بشماله كعنتي سفير حدا فيقوله حده الضاره يا ليتني شليت ايدي لم اوتان لسيرك كتابي كتابي اسقد ما ينال لسيرف ماي ماي صرايدان ماي صرايدان هذا ما محويه حسابي حساب كيف هنا من اه ما منو هي حسابي حساب يا ليتها هذا وحل لنا الموتى لما الدنيا بما شدي ادونك وكاسو دمتي تاسلو لنا يا ليتها بما شدي شليت ديفي كانه القاضيه خبي حاله هاد القاطعه لحياتي نورشي اذا مت سو افتخ وحا او فنعني دولي هي مر كان ادونك دمتي ساسنا كبابو او عن aa akhayna iska ma qodo ee maxsoobeen tan tanbe ee xisaabtay dishid hada kuuno turama waxa leeyahay iddi aan ilaahay aqli si deges iddi aan aqli ilaahay si da qali oo kale kuwa saxar laga dhiga laakin adiga Ma fiya yeesi faamiye ma mahe abna ukudey kay amni hageega mariyo malkayga ma taqay kala duway in tasno ukadigey ukudey kay hagee uga ka difaaci malkay ah, ila qiima mar haa irule ila waxan ku waqtiga ku dhameey in ma de nefsia laga ma hal kala ka wehelacsana waaba baa annii haggiiga suulbani awoodaydi xoogaydi aan laha ann midka jeesaba haa haa ama si wax weyn sulbax idan ان رب الريق ما حي ما انت ايد دفاعي وا بابا حركه وا بابا يقال لخزنه جهنم نار جهنم فرحي يال كده وحلوله هي خذوه قبط فظلموه كتينا دي غلبهه كتينا في يا سرقه اه سرقه جعمه فقولوه جعلها يسرك كثيرا في الاخرى ثم الحيمه ثم صلوه جليه الجحيمه نارت جحيمه جليه مركات غمعها يسرك ثم في سلسله ثم فصلوه جليه في سلسله سلسله برئه سلسلات صدف وثبت وهدوم كده سقطت ذراعا في الذرات للدود ويا هي او عقله عباس ويري ذراع وروامت مرق انيت كان عادقه ما هان marka maala samayn سلسلات برقه وتضرات للدود كده ah waxa weeyin inta afka laga gariyo dalal laga dhixina sida waxa ama saw wax ween inta afkan laga galiyo ah waxa laga soo bixinayaa xagga sanka labadaas qowla ku jirta ama dalal laga keen afkan laga soo bixin marka filisiladaas mirta galiye ila uu marka ilaahay markuu ciqaabtiisa noo sheegay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 فلا واحد يمكنه ان يطهرها هلك اليه لوجد الى وحينا ولا يحض مكبر جرير نفسه او غيره السقه بورته وان ادو استبلوا او نفسه قد كوورده اني وحبيدو دك كان ادو شيقته او كوورده ولا يحض مكبر جرير نفسه وغيره كما على الطعام المسكين على اطعام المسكين لولجيره مسكين كل قوت اسوغونا نفتي سامريجري باكرم عمجيري تاسرو waxay ku toosayra masakinta waxaa la taro qaraabada halki diriyo banyirta laga warqabo meeshii ilaytiisa ka joogto wa waati sharqiqa oo ummadu waha weeyaan guudo saaran oo turdul kifa'a qofna naftiisa sigaa aya looga raba si guudna ummada muslimka inay isku baran cid قال تعالى إلا وحييه فليس له قف كان أهل النار كومسوما اليوم منطق هنا هل كان الوحي صرتنا حميم أي قريب ينفعه أما سي قريب ينتفع به قف قرابا ووحكوب دي فمالك حميم هو قرابا لكن قرابا الذي ينفينه وقرابا وحكو الترطور مارتك يدفعه مارتك يدفعه كاسا الذي ينفينه إنه حميم أي قريب ينطفع به كفق <تصفيق> راباء وخداء في <تصفيق> أمصرنا ولا ضعام يمترون <متحدث> أمصرنا إلا من غسلين عروا أهل ما شئ يبقى كأكل كل أهل النار كأصلوا قودنا غسلين كأسو لا يأكلهم أسنعني إلا الخاضرون دادك دمبابي ماهن الخاضر ومتك دمبك السي عمدي أسنعي habira mukhdi'na waqaf kalahan arinta usay kum telegerit kharahan usay mukhdi'la lakin khab waqaf kasu dambaywi ala ta'ala ilahu huwiri fala aqsimu wa darama marka la'da insila laga dhigo ama fala fala bimaa qofu siruna waha aad arkaydan aayad ka ilahay kamidho makhluuqaa aan ku dhaaran iyo waa ma laa tub siruna waha aad meen arkay oo cirki iyo buunki iyo habeenki maali kulli waa aayad aayado kooni eh oo فالا وسموا وادارنا بما تبصرونا وحا اركايدان المخلوقات كه يا وما لا تبصرونا وحا ان اركاينو ان تقرصن وربا واكدارنا انه قران كان سدان لحي عبينا لا قاول رسولن ورسول رسول وما هو قران كانوا معهم بقول شاعر قف غبي ما ايمان اخوية ايه تؤمنونكم اينا ايضا ولا بطوري كهيني كتاب بابلو وركي اسلام ماهان قليلا ما وانسمت اخوية ايه تذكّلون وانسم ايضا تنزيله هو قرآن كان تنزيله سودة من رب العالمين عالم يالك ربك أمورين معمولا حق يسا لك سودة جيه ilaahi wayna subhaanahu wa ta'aalaa oo xukumaanaya makhluuqiisay kuwa aan arkayno iyo kuwa aan aan u jeedin intaro ku dhaaranaa waxana u dhaaranaya oo sheega uu dhaaranaa uu yahay quraan ku ilu yahay kalaamkii alleh waxyibi uu soo waxyooday oo uu ku soo dejiyay adonkiisa rasuulkiisa maxammeda الهو حيني سبحانه فلا أقسموا دارنا بما تبصرون وحا أفرك إذا ننكو دارنا وما لا تبصرون وحا أبنى مجدين وآيبنا المخلوقات كوهوين إلهي كمتعة وحا أبنى حرشك إيا وحو المخلوقات وحا أبنى مجدين أيان كو دارنا إنه قرآنك لقول رسول ورسول قوك رسول مرسل كيس صادري او سو ديبو اسكاري ماركا وا قاولو سو ديباي رسول كاي سو كرين ونا كودا حكان الرسول كو وا لول جيدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سقال لول جيدا ماركا وا ررسول رسول ما الله و وحي الله عليه وسلم هذا النبي محمد صوره تكويله اله وينعوتيري قرانكا ملك الجبريل نبي محمد ورسول كبشرجا ملك الجبريل ده ورسول كملكك او اله وينو ملك الجبريل يا الله صودير نبي محمد صلى الله عليه وسلم ان قرانكا اوغي نبي محمد هو الرسول يا الله صودير بشر كما marka suratu tagwir إنه innahu laqaw rasul karim biquwwati عند al'arsh makirin muta'in tamam wal malik jibri a marka qawl laba mal kayala kana laba shay ma laba ahad makayala kana e wa waay malik jibri marka leeyaa wa qawlki isme asaga wadayu واخرك يا الملك جبريل مركو دول اقري او سو قاعده في كازو داك كان سيرو غاسي باسكو سيرو غاسي مركا مرنا وحلوت لي رسولك الملك يا مركا البشر وما هو قرانك ماهم بقول وما ينطق عن الهوى ان ايمان قليل ما اجي يا بعدا تجي ايات تمدونكم هماينه او وايا واحد قرانكم هماينه قرانك وحا لو تلا قل اينس بمرنا همايان اي يرقم لها ورب بقول كاهر مثل كتاب غابلونا هذا اللي يسمعها قرانك قليلا ما وينسميت اذكرن قليلا اي تذكرون وينسميت او انتم مؤمنون تنسميو الى غير تنذير هو قرانك تنذير سو ذا من رب العالمين Sarih, waadha, wa ma ko waadha ma oo umar in tuusa islaamiyiin weeri in aan nabiga aan waxa weeyaan aan dib geersiyo wa intaan islaamiyiin marka masjidka xaramku ii ga maray جدال كيسر مستر وكان صار ذاكوا سوره كو قاط اسكو آني هذا والله شعر والله من كاروا قبي هذا استسار اوغا واسيد قريش وتشني واقبي مردا يريد انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنوا مركاثا وكتاب مركاس أخيري ولا بقول الكاهي قليلا نتذكره خلاص مركاس إيمانك وقلبي وكل العيو طب مركاس قلبي وكل عيو الإيمانك قال تعالى الى وحيري ولو تطور علينا ولو تطور خذوا كتب اضر لها النبي الينا قركن بعض الاقاويل هذا الذي قبل كمض لا اخذنا وحن قبلهم من نبي لا اخذنا وحن قبلهم من نبي باليمين المدقته فما من نبي حجيسه الوتين هل بلغ وثنها الحديد فما من من فم فما, فما من أحد قف معهن منكم إذنك حال وإنكم مديهي حاجزينك وكما من عكران نبغة فما من أحد قف معها منكم إذنك حال وإنكم مديهي حاجزينك وكم من اكر عبادك انو نذج حديث وانه قرانك لتذكره وان ويه للمتقين طبك على كبا لونيو وان انه لنحلم وحنقله الى يري ان منكم انكم ارانك الجن ان انكم مديه مكدبيره وقرانك اصدق بينه وانه ان تكذيبه بينت قرانك لبيناه لحسره قام على الكافرين قال هذا دوشو راهاتي وإنه قرآنكو لحق اليقيني ويقين طبعا فصبح نستع نبيك صبره باسم ربك ربك النبي إيسى ربك العديم ويلنك بدا إلهي وإنه وإنكو سبحانه وتعالى قرآن كان اسكيدة السقر دان صلى الله عليه وسلم وحي يرفضر لها وحي كجل لها قدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد إله هوين ننبغو سو ديبا يقف حق قياماي اه الا تؤمنونني وانا امين منقي السماء وك النبي صلى الله عليه وسلم من يدني امني ارى احد توساء من احد كركو الله كركو سو رئيس امره اه مركه حرف ما بدكم ادرين كما تشري وسلم ولو تقون ما بدعني حبيد الهدي سد او ايكو امت قاولان يمابيقا بين ابورتي ولاو تقاولا حذو بين ابوره لها علينا دوشيلو الى يدي بعض الاقاويل حذلده قبل كمي اسك دا قران كان تنو ويرن قبلان يير او كميدو باو اما خود دارو انا كيتشار او وكيت بدلو اقاويل وجمع اقوال والاقوال تجمع قاوله فكا اقاويل اقوا شغل كمي دا بو كبن ادور لها لا اخذنا وانقدره من نبي حجيسه باليمين عقاب ادغن عقاب هيوي اه عقاب ارق لم بقمنا منه باليمين ميديك تنو غار صلاهين مخايل ان البطش باليمين اشد اه ميدو حقو قطا ودارن اله وينوح لسبحانه فما لقدطعنا وحن جويرهي من نبي حجيسه الوتين هل بولها وطنها لخريره وهو عوية نيجسية وهذا الشرطة و ركع بمعه كما سنشرح العيون فما منكم فما من أحد من أحد تاسم ماء حاجسين و قبرك فما من أحد قف معه منكم يدينك حال و إنك مدياهي حاجسينك و كمن عكر عذابك أنه لا يحاجس قف هذا الشرطة و عقاب الله دون الدفاعك مركه حاجز من احد اسم في كي... اي حاجز انا قمر في حاجز تكون مطابقيه هذا من احد وعام ضمان اسمو ده اشخاص ثبت كون هل اوف كما كره اعقاب لا اله الا الله صوت دون ما جروي مركه وعام وهو يعني عقم دي امي فما من احد يقسم اها منكم اذا قال انكم لمديه حاجزينكم ومن اكر على ذلك عنه ما يبقى حد انسان حد اله لا دون لله لكن لم دوري ما ما بين ابو رن فما رب غيره الله Ayega Kudefi. Ah we didn't lila Kuran. Like we have seven you okay they sort of Wa in na Anago Lana Lamu had Ogna in a hiri e andaminkum in a ku be. A sawa Kuran can sit as in a Qur'an ka iloocu laakin isida haafidku halkaan ku sheegay inaa da waxaa uu u xiliyey mujarid waneu inna takdeeba sa Somali ay ma salee kara ka soo raad waliba way noo Qur'an la xasrato shan lay tawi In oo ay kash laay dooran gaaladu la beeniyey la xasrato qadama ya شاء الله تباس على الكافرين قالوا ودوشوا داهاتي وإنه القرآنكو لحق اليقيني ويقين هبال طبوي ومن إضافة صفة إلى منصوفها الحق يا الصفاء يقيمتنا منصوفك هبال وحقيقاوي حقيقا فصابيح نسته بسم ربك ربك يقول نسته نقصاني عب كفوك Rabbi ka al-adim võinim ka padan. Subhane rabbi al-adim. Mar ka turkuksantahe. Maruvalbaba, subhane rabbi al-adim. Rabbi wa ennistahayin nukhsana wa ta'ala allem. salamu ala